بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ن ص ب ة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ن ا ع م ه لسعيها ل راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ل ا غ ي ه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 كَفَر فعَت وَإِلَ الجبالَ كَفَ نُصِبَت وَإلَ الأرضكَيْ فَسطِحَت فذَكرِر إَِّمأَ تَمذَكرر لَسْتَعَلَهِم بمصَيطِير إِا مَ تَوََّ وَكَفرَر فَيعذبُهُ الله العذاابَ ا ل أ ك ب ر إِنْ إِلَيْنَا إ ِ ي َ ا ب َ ه ُ ث م َّ إ ِ ع َ ن ح ِ س ا ب <هم> َ ه ُ